وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِم عِندَ رَبِّهِم رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ إِنَّا مُوقِنُونَ Vallahu shînna, laa كُلَّ kulla nefsil huda ha, vakin hakkı alqol minni, laam la an jehan, ma بِمَا al-jannat ve al إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِ الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا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 كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَأْنُ أَمَّا الَّذِينَ